وذكروا أخوات Oh, and What Oh, <laughs> One, two, لما قضي ولوا إلى قوم منذرين Oh! What? What? I didn't Oh, I I'm not al perder que análoga That's